لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب و ا ل م ُ ش ِ ك ي ن مفكين حتى تأتيهم البينة رسولٌ من الله يتنصُح فم طهَّر فيها كتبٌ قيِّمة وما تفرَّق الذين أُوتوا الكتاب إلا بعدما جاءتهم البينة وما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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم ج ن ت عدن تجري من تحتها الأنهار. جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه